عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديركم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديره فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اِذْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فقتلو أنفسكم فقتلو أنفسكم فقتلو أنفسكم فقتلو أنفسكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند دبركم فتذهب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم am fusaako dapaturuuna am fusa dapaturuuna am fusaku dapaturuuna am إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ, وماتوا وهم كفار, وماتوا وهم كفار أُولَٰئكَ أُولَٰئكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَتُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتم و حيث تقفتم وقتلوهم حيث تقفتموا واخرجوهم من حيث اصرجوكم وقتلوهم حيث وقتلوهم حيث حيث وأخرجهم من حيث أخرجتم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوه ما عدا المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. فإن قَاتَلُوْكُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ فَقُتُلُوْهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَازَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَكِيلٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَنَازَعُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصرو الله ببدر وأنتم أذلّه ولقد نصرو الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذا قول المؤمنين ألي يكفئكم ألي يكفئكم أي مدكم معبكم أي مدكم بثلاثة أراق تَجِيءُ آلَ فِرْعَوْنَ مِنْ الزَّمَنِ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ وَيَأْتُوكُمْ, من فورهم ويأتوكم, من فورهم ويأتوكم من فورهم ويحدكم من فورهم من فورهم ويحدكم من فورهم هذا يمدكم ربكم هذا هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائ هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه بخمسه الاف من الملائكه المسوين مسوين مسوين وما جعله الله إلا بشرا لكم وما جعله الله الا بشرا لكم وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتقم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا ليقطع طرفا ليقطع طرفا من الذي لكفر أو يقتدا فمن قلب خائبين أو خائبين ودوا لو تكفرون كما كفروا فَلَا سواء مِنْهُمْ تتخذوا منهم أولياء حتى اذا تولوا فخذوهم واقتلواهم فخذوهم واقتلواهم فخذوهم واقتلواهم فخذوهم حيث وجدتم فخذوهم واقتلواهم حيث وجدتم فخذوهم واقتلواهم حيث وجدتم فخذوهم حيث ولا تتخذوا منهم وليا ولا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء قاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن تيد الشيطان كان ضعيفاً. أينما تكونوا يدرك الموت. يدرككم الموت يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدا، أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيّدا. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُرْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَيَكُفُّو أَيْدِيَهُمْ وَيَكُفُّو أَيْدِيَهُمْ سَخْضُهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْفُ ثَقِفْتُمُ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مبينا عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ولما ذر رسول وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صدر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتاهُمُ اللهُ المُلكَ وَالحِكمةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَولا فَضْلُ اللهِ عَلَى النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العالمين وَلَكِنَّ الله فَضْلٍ عَلَى العالمين وهو القاهر في عباده وهو القاهر في عباده وهو القاهر في عباده وهو القاهر في عباده ويرسل عليكم حفظا ويرسل عليكم عفزا حتى إذا جاء حذاكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا،, توفته رسلنا توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهم لا يفرقون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظة واليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين واستفتحوا خاب كل جبار عديد واستفتح وخابت لجبار عنيد وخابت لجبار وخابت عنيد يوراء جهنم فهو يشقى مما صديد يتجرعه يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يسيغ وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت وياتيه الموت, ويأتيه الموت, ويأتيه الموت, ويأتيه الموت, ويأتيه الموت ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو مني ومن ورائي عذاب غليق فإذا جاء وعدؤ لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاء سوى خلال الضياع وكان وعدا مسموعا وكان مفعولا فعولا. ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ, لميتون. لميتون. لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لميتون. لميتون. لميتون. لميتون. لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولهم عليا ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم عليا ذنب فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون ودخل المدينة على حين غفلة من اهل الله فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجل يقتلان فوجد فيها رجل يقتلان هذا من شيعته هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه وهذا من عدوه وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستوته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوتسه موسى فوكزه موسى فوكزه موسى فوكزه موسى فوكزه موسى فقضى عليه فقضى عليه فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه فقضى عليه فقضى عليه فقضى عليه فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قالها هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قالها موسى, قالها موسى أ تريد أم تقتلني؟ تريد أم تقتلني؟ تريد أم تقتلني؟ كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبعا في الأرض. وما تريد أن تكون من المصلحين؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملأ يتمعون. إن الملأ يأتمنون بك إن الملأ بك ليقتنوك ليقتنوك بك ليقتنوك يأتمنون بك ليقتنوك يأتمنون بك ليقتنوك تفخرج تخرج إني لك من الناصحين تخرج إني لك من فخرج منها قائس يتربّب فخرج منها قائس فخرج منها قائس يتربّب قال ربنا جري من القوم الظالمين كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أنا كان جواب قومه إلا أم أو اقتلوه أو قتلوه أو قتلوه أو قتلوه أو قتلوه أو قتلوه أو وما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه او احرقوه اقتلوه او احرقوه اقتلوه أو حرقوه. قل لي أنفعكم الفرار إن فرتم من الموت أو القتل قل لي أنفعكم الفرار لي أنفعكم الفرار إن فرتم من الموت أو وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصون من الله اللَّهُ وَالْمَنْذَلِ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إن أَرَادَ بِكُمْ سُوءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْمٍ وَلَا نَصِيرًا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً ورد الله الذين كفروا الله الذين كفروا بغيظهم بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفّ الله المؤمنين القتال وقل الله قوياً عزيزاً وقل الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من يصيب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون تقتلون تقتلون تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتاسرون فريقا فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وتأسرون فريقا وتأسرون فريقا, وتأسرون فريقا لئن لم ينتعي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغنينك بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة ملعونين ملعونين أينما تخفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما تخفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقُتِلُوا تَقْتِيلًا وقُتِلُوا تَقْتِيلًا وقُتِلُوا تَقْتِيلًا وقُتِلُوا تَقْتِيلًا إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون إِنَّكَ مَيْتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثم إنكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ يَخْتَصِمُونَ فإذا لقيتم الذين كفروا فَظُرْ الرقاب فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فَظُرْ بَرِّقَابٍ فإذا لقيتم الذين تفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أفهمتمهم حتى إذا أفهمتمهم فشدوا الوثاق فشدوا الثاقف فإما منن من بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أوزارا ذلك ولو يشاء الله لم تصر منهم ولكن يبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليُضل أعمالهم فليُضل أعمالهم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا أقط لا أقط قال لا أقط قال لا أقط قال لا أقطك لا أق <تصفيق> لا أقط لا أقط لا أقط لا أقط لا أقد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلوا أو يصلبوا أي يقتلوا أي يقتلوا, يقتلوا أو يصلب أو تقطع عيدهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم جزية في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون تموتون تموتون تموتون وفيها تموتون وفيها تمجون وفيها تموتون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون one يجادلونك في الحق بعدما تبيّر أنما يساقون إلى الموت، لأنما يساقون إلى الموت إلى الموت إلى الموت إلى الموت إلى الموت إلى الموت، لأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذا عدكم الله إحداقايتين أنها لكم، وتودون أن ويعدات الشهود. شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين ويقطع عذاب الكافرين ليحبط الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إذ ربكم إذ ربكم إذ ربكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم, لكم أن يمدكم بألف من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرا وما جعله الله إلا بشرا لتقم إن به قلوبكم ولتقم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ وشىكم عساما من وينزل عليكم من السماء ما ليطهئكم به بيطهيركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويكبّت به الأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم إذ يوحى ربك إلى الملائكة جدي أمني ثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوهُ فَوْقَ الأعناق فاضربوا فوق الاناق فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 قاضوا بين من الله وماؤاهم جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن ولكن ان الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ومن رميت اذ رميت ولكن الله رمى ومن رميت اذ رميت ولكن الله ولكن الله رمى الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وَرَيُبْرِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهْلِكُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهْلِكُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُوذُوا أَعُوذُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ولو ترأتِي تَوَفَّى الَّذينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ الملائكة الْمَلائِكَةُ يُضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ الْمَلائِكَةُ يُضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ الْمَلائِكَةُ يُضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقوا عَذَابَ فَإِمَّا تَنَقَصَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَإِمَّا تَنَقَصَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّجْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ فِي يَمِينِهِمْ فَانْتَصِرْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سبقوا أَنَّهُمْ لَا إِنَّهُمْ إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من القوة ومن رباق رباط الخييل به عدو والله ترهبون به عدو الله يرهبون به، يرهبون به. عدو الله وعدوكم وآخرين من الدنيم لا تعلمونهم الله يعلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يوفى إليكم وأمتم لا تظلمون. يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومرتَّبَع من المؤمنين يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال حرج المؤمنين على القتال حرج المؤمنين على القتال, القتال إيه منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيه منكم مئة أصلبوا ألف من الذين كثروا بأنهم قوم لا يفكون. فإذا سلف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقذوهم واحصروهم وقذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان جاءوا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعلوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أمة الكفر، فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم يمتون، قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وليشق فيهم رقم مؤمنين ويذهب غيب قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرمه الله رسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية حتى يُعطوا الجزية عندهم صاغرون إن عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القويم فلا تظلموا في انفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة متى يقاتلونكم عَفَا وَعَلِموا أن الله مع المتقين وعلموا ان الله مع المتقين لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه الا في قرى محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم شدة يحسبهم جميعا يحسبهم جميعا وقلوبهم شدة ذلك بأنهم قوم لا يقرون والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ذيار لأول الحشر ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرعب وقد ففي قلوبهم الرعب وقد ففي قلوبهم الرعب وقد ففي قلوبهم الرعب وقد بيوتهم يخرعون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا للأبصار يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم لما للملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار لله الواحد القهار له معقبات من بيم يده ومن خلفه يحفظونه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء ام فلا مرد له واذا الله بقوم يسر ام فلا مرد فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وال وما لهم من ما <gülüyor> لهم وإذ نقمنا الجبل فوقهم وإذ نقمنا الجبل فوقهم تأنوا أنه ظله وظنوا أنه واقع الجبل فوقهم وإذ نقمنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوته وخذوا ما فيه وخذوا ما فيه لعلكم تتقون. تكاد السماوات يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله والوفور الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ما لها من فواق ما لها من فواق لهم من فوقهم غلال من النار لهم من فوقهم غلال من النار ومن تحتهم غلال ومن تحتهم غلال ومن تحتهم غلال ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف يا عباد فاتقوا ذلك الله به عباده يا عباد فاتقوا يوم يغشىهم العذاب من فوقهم يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم أنتم تعملون ويقول ذوكم أنتم تعملون ويقول ذوكم أنتم تعملون وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَوَارِدَهَا الَّتِي بَاعَكُمَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَدَمَّرْنَا ما ما كان يصنع كرام وقومه وما كانوا يعرشون وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهِلِكَ بَرِيَّةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَتَسَقُو فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, تدميرا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, فدمرناها تدميرا, فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا تدير ف مرنها تدرا فدم مرنها إلا تمصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الوعاء إذ يقول لصاحبيه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم وأيده بجنود بجنود لم تروها، بجنود لم تروها، بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العبادة. والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ونوفغ في الصور فصعيق م في السماوات ومن في الأرض ونفغ في الصور فصعيق من في السماوات ومن في الأرض فصعيق م في السماات ومن في الأرض ونفغ في الصوري فصعيق م في السماوات ومن في الأرض فصعيق م في السماوات ومن في الأرض فصعيق م في السماوات ومن فصعب من في السماوات ومن في الأرض، فصعب من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعب من في السماوات ومن في الأرض، فصعب من في السماوات ومن في الأرض، فصعب من في السماوات ومن في الأرض، فصعب من في السماوات ومن في الأرض، فصعب فَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَاهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَاهُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينظرون فَإِنْ أَرَبُّ فَقُلْ أَمْ ذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً فَقُلْ أَمْ ذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِيٍّ وَتَمُود مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِيٍّ وَتَمُود مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادِيٍّ وَتَمُود مِثْلَ صَاعِقَةِ, عاد وتمود مثل صاعقة عاد وتمود وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ولما جاء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 وخرّ موسى صعقا وخرّ موسى صعقة صعقة صعقة موسى صعقة وخرّ موسى صعقة وخرّ موسى صعقة وخرّ موسى صعقة وخرّ موسى صعقة وخرّ موسى صعقة وخرّ موسى صعقة موسى موسى فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 أولم يرو أن الله الذي صلّقهم وعشد منهم قوة؟ أولم يروا أن الله الذي صلّقهم وعشد منهم قوة؟ وقالوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحًا صرصارا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحًا صرصرا في أيام النحسات لنديقهم لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعاب الآخرة أخزى ولعاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما سموت فهديناهم اما ثمود فادوناهم فاستحب العمى على الهدى فاستحب العمى على الهدى فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب فاخذتهم صاعقه العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة صاعقة صاعقة فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وَإِذَا رَأَى قِسْبًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ فَدَرُهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون يوم لا يولي عنهم تيدهم شيئا ولاهم صرون وفي ثمودة أطول لهم تمتعوا حتى حين تمتعوا حتى حين تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم, الصاعقة فأخذتهم, الصاعقة فأخذتهم, الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فاخذتهم الصاعقه فاخذتهم الصاعقه فاخذتهم الصاعقه فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا القيام وما كانوا من أم أمِنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم على الغناب تبعا أم أمِنتم أن يعيدكم فيه تاعة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم قاصفاً من الريح قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم على به بديلا ولقد آتينا موسى الكتابا جعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فَقُلْنَا أَذْهَبَا إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تدمرا تدمرا تدمرا فم مرنهم تدرا ف مناهم تدرا فم مرنهم تدمرا فم ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا دمرنا ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا الاخرين ثم دمرنا الاخرين يوم دمرنا, دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان ادمرناهم ان ادمرناهم وقومهم اجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان ادمرناهم وقومهم اجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموه إن في ذلك لآية لا لقول يعلمون وان جئنا الذين امنوا وكانوا يتقون فلما راوه عائضا مستقبل اوديتهم قالوا قالوا هذا عارض منطرنا. ريحا فيها عذاب اليم بل هو ما به بل هو ما استعجلتم به بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب ريحا فيها عذاب اليم ريحا فيها عذاب اليم تدمر كل شيء يحون فيها عذاب أليم، يدمر كل شيء، يدمر كل شيء، يدمر كل شيء بأمر ربها، يدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذا فَكَانَ نَجِيزَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أمر الله عليهم وَالكَافِرِينَ أمثالها أَفَأَمِنَ الَّذينَ مَتَرُسِيَاتِ أَفَأَمِنَ الَّذينَ مَتَرُسِيَاتِ أَيِّ يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضُ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَن يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أفأمنتم أي يقصف بكم؟ أفأمنتم أي يقصف بكم جانب المرد أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به فخسفنا به فخسفنا به فخسفنا به فخسفنا به فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله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 فكلا أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من الأرض، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ومنهم من أغرقنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أفرّضوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. إن شاء الأرض. إن شاء نخسف بهم الأرض. إن شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الأرض إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِكُلِّ عَبْدٍ منيب أَأَمِلْتُم مَنْ فِي السَّمَايِ أَن يَقْسِفَ بِكُوْلِ الْأَرْضِ أَن يَقْسِفَ بِكُوْلِ الْأَرْضِ أَن يَقْسِفَ بِكُوْلِ الْأَرْضِ أَن يَقْسِفَ بِكُوْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ وَقُلْ جَاءَ الحق وَزَهَقَ الباطل إِنَّ الْبَاطِلَ كان زَهُوقًا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا كان واما عاد فاهلكوا بريح فاهلكوا بريح فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع على الامل يتايا من حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا فترى القوم قدر القوم فيها صرعا صرعا, صرعا. القوم فيها صرعة فتر القوم فيها صرعة فتر القوم فيها صرعة فتر القوم فيها صرعة فتر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فتر القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز من قاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى فهل ترى لهم من باقية قالوا يا ذا القرنين إن أجوجا مأجوجا مفسدون في الأرض فهل نجعل, لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن أجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير. قال ما مكنني فيه ربي خير. فأعينوني بقوه. فأعينوني بقوه. فأعينوني بقوه. فأعينوني بقوه. فأعينوني بقوة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردا. فأعلنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، فأعلنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، فأعلنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أجعل بينكم وبينهم ردما. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله ل عزيز ان الله ل قوي عزيز ان الله ل عزيز أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة, قوة أولم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف عاقبة الذين من قبل اولم يسيروا في الارض اولم في الارض فينظرو كيف كان عاقبة الذين من قبل وكانوا اشد منهم قوه و كانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم وما كان الله ليُعجِزهم من شيء وما كان الله ليُعجِزهم من شيء وما كان الله ليُعجِزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه ذا علیم قدير. كَالَذِینَ مِن قَبِلِکُمْ الَّذِینَ مِن قَبِلِکُمْ الَّذِینَ مِن قَبِلِکُمْ الَّذِینَ مِن قَبِلِکُمْ كَانُوا أَشَدَّ منكم كَانُوا أشد منكم كانوا, أشد منكم فالذين من قبلكم كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةَ كانوا أشد مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ قُوَّةَ مِنْكُمْ الذين من قبركم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا. فالذين من قبركم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا. فاستمتعوا بخلقهم. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم تمستمتع مِنْ من قبلكم بخلاقهم وحطّم كلّذي صادوه هؤلاء كحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون فجعلناهم احاديث فجعلناهم احاديث ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كله ممزق ومزق مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, ومزقناهم كل ممزق.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 كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل قال عشرين من الجن قال عشرين قال عشرين قال عفريتٌ من الجن أنا آتيك, أنا آتيك به أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن تقوم مما قامك وإني, وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين أو لم يشيعوا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبائل كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله موقع من وما كان كان لهم وما كان لهم من الله من واقف بارك بأنهم كانت تحتهم رجلاهم بالبينات فتفرعوا الله فأخذهم الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أفلا مسيرا في الأرض ينظرون فينظرون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته في الأرض كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثرا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى انهم ما كانوا يكسبون وكأن من قرية وتأين من قرية هي أشد قوة وكأن من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أولئك في الأذلين في الأذلين في الأذلين في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي كتب الله لأغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أَشَدَّ منهم بقشا فأهلكنا أَشَدَّ منهم بقشا فأهلكنا أشد منهم بطشاً فأهلكنا أشد منهم بطشاً فأهلكنا أشد منهم بطشاً وما ضام مثل الأولين وما ضام مثل الأولين وما ضام مثل الأولين وما ضام الأولين وما ضام الأولين وما ضام الأولين إن بطش ربك لك إن ان ربك لك إن ان ربك شديد ان ربك لك لشديد ان بطش ربك لك إن ان ربك لك لشديد لشديد ان بطش ربك لك فنبطش ربك لشديد يوم نبطش البطشة الكبرى إ منتقمون يوم نبتش يوم نبتش يوم نبتش البطشة الكبر إ من يوم نبتش البطشة الكب يوم نبتش البطشة الكب إ إن إ من تَقمونون إِ مُ تَقون فَ تَقَنا مِهُ فَم تَقَمنا مِنهُ ف تَقَمنا مِهُ ف تَقَنا منهُ فَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فأغرقناهم أَجْمَعِينَ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ تَقَمَّنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا ولقد أمذرهم بقشتنا ولقد أمذرهم بقشتنا فتماروا, فتماروا بالنذر فتماروا بالنذر فتماروا بالنذر وتلك عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا والتبع أمر كل جبار عريضة الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله كبر عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا كذلك يطبع الله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبا على كل قلب متكبر فبارك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وكم أهلَكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشا. في البلاد فنقّبوا في البلاد هل من محيص فنقّبوا في فنقبوا في البلاد هالمن محيص ولو ترى إذ فزع ولو ترى إذ فزع ولو ترى إذ فزع فلا فوت وأخذوا مما كان القريب ولو ترى إذ فزع فلا فوت فلا فوت, فلا فوت فلا واؤخذوا من مكان قريب ولو ترى اذ فزع ولو ترى اذ فزع فلافوت ولو ترى اذ فزع فلافوت واؤخذوا من مكان قريب واؤخذوا من مكان قريب واؤخذوا من مكان قريب ان منزلون على اهل هذه القريه من السماء بما كانوا يفسقون ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَقِرَةَ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْمُ الْوَارِثِينَ فَتَأَلَّى مِنْ قَرْيَتِهَا أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَكْنَاهَا أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ قَاوِيَةٌ عَلَى عَرْشِهَا فهي خارية على عروشها فهي خارية على عروشها وبئر معقلة وقصر مشيد قالوا يا شعيه ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك. لرجوناك ولو لرجمناك, لرجمناك لرجمناك لرجمناك لرجمناك لرجمناك وما انت على الذناب عزيز إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إنهم إياهم يظهرون عليكم إياهم يظهرون عليكم يرجموكم يرجموكم عليكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتم ولم تفلحوا إذا أبدا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك منك لارجم منك لارجم منك لارجم منك لارجم منك لارجم منك لارجم لارجو منك وهجرني ماريا لارجو منك لارجو ماريا منك ماريا لارجو منك ماريا منك ماريا قالوا لئن لم تنتهي لن تكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين من المرجومين من المرجومين من المرجومين من المرجومين من المرجومين لئن لم تزهل نرجو منكم لنرجو منكم لنرجو منكم لنرجو منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم لنرجو منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم لنرجو ولا يمسنكم من عذاب أليم لنرجو نكم ولا مسنكم منا عذاب اليم ولقد زينا السماء الدنيا باصرابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها ليأمكرو فيها أكابر مجرميها ليأمكرو فيها وما يأمكرون إلا بأمفسهم وما يشعرون. نحن خلقناهم وشدّدنا أسرهم وشدّدنا أسرهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول ذي لا إله إلا هو إليه المصير فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَ النَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَ النَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَ النَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِزِّيَاهُمْ ثُمَّ لَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ ثُمَّ لَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى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 الذين كفروا لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبناه لو عذبناه لو عذبناه لو عذبناه عذاب شديد لو عذبناه عذاب شديد لو عذاب شديد لو عذبناه عذاب شديد أولى أبحاً لو عذبناه عذابا شديدا. لو عذبناه عذابا شديدا أو لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا أذبحنه لا لا أو لا أو لا أو لا أو لا أو لا لا لا لا أذبحه لا أذبحه لا أذبحه لا أذبحه لا بسلطان مبين محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار, الكفار رحماء بين رقعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كجرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالح منهم مغفرة وأجرا عظيما ولقد أهلكنا القرون من قبركم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون فذلك نجزي القوم المجرمين فانقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعرف المجرمون بسيماهم بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام وتر المجرمين وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد مقرنين في الأصفاد لا تعذروه قد كفرتم بعد إيمانكم إنا فعَن من طائفةٍ منكم نعذب طائفةً بأمّن كانوا مجرمين فإن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذوا جاههم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرين لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين يأتي ربه مجرما إنّه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يموت منه من يأتي ربّه مجرما، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، أعفرو ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة بلا قوتكم ويجدكم قوة بلا مجرمين ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين ولا تترلوا مجرمين